بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا, كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة